بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس من كتاب التسهيل تتمة صورة البقرة تخذوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبزوه أم أخفوه ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أو الغفران لمن شاء الله وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابه وقالوا أهلكنا إن حسبنا على خواطر أنفسنا فقال, له فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فأنزل الله بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فكشف الله عنهم الكربة ونسخ بذلك هذه الآية وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب به وقيل يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح وقد ورد أيضا عن ابن عباس وغيره فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ فالجواب إن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه فلفظ الآية خبر ومعناها حكم فيغفر لمن يشاء ويعذب قرأ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر آمن الرسول الآية ما تقدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم والمؤمنون عطف على الرسول أو مبتدع فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف على الرب والأول أحسن كل آمن بالله إن كان المؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين وإن كان مبتدا فكل عموم في المؤمنين ووحد الضمير في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن وكتبه قرئ بالجمع أي كل كتاب أنزله الله وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس لا نفرق بين أحد من رسله التقدير يقولون لا نفرق والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وقالوا سمعنا وأطعنا حكاية عن قول المؤمنين على وجه المدح غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك وإليك المصير اقرار بالبعث مع تذلل وانقياد وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق وهو جائز عقلا عند الاشعريه ومحال عقلا عند المعتزلة واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة لها ما كسبت أي من الحسنات وعليها ما اكتسبت أي من السيئات وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به وجاءت بعليها في السيئات لأنها مما يضر بالعبد وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسبما تقتضيه الصيغة افتعل فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه بسلاف الحسنات فإنه فيها على الجادة من غير تكلف قول أن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا أي ذلك في دعائكم ويحتمل أن يكون ذلك من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم سمعنا وأطعنا والنسيان هنا هو ذهول القلب على الإنسان والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وقد كان يجوز أن يأخذ به لولا أن الله رفعه ولا تحمل علينا إصرا التكاليف الصعبة وقد كانت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم وقرب أبدانهم ورفعت عن هذه الأمة قال تعالى ويضع عنهم إصرهم وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع ثم إن الشرع دفع وقوعه. وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع الأول عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن فهذا جائز وواقع بالاتفاق والثاني عادي كالطيران في الهواء والثالث عقلي وعادي كالجمع بين الضدين فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه والرابع تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقا فقد كلفه الله من تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا الفاض متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام مولانا ولينا وسيدنا سورة آل عمران نزل صدرها إلى نية وثمانين آية لما قدم نصارى نجران المدينة المنورة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عيسى عليه السلام ألف تقدم الكلام على حروف الهجاء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس وقال الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج الحي القيوم رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم الكتاب هنا هو القرآن بالحق أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق مصدقا قد تقدم في مصدقا لما معكم بين يديه الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل أعجميان فلا يصح ما ذكره النحات من اشتقاقهما ووزنهما وأنزل الفرقان يعني القرآن وإنما قرر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله لقوله مصدقا لما بين يديه. ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ثم حدث ذلك لذلالة الهدى الأول عليه فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره وقيل هو الزبور وهذا بعيد لا يخفى عليه شيء خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل وهذه الصفة لم تقل لعيسى ولا لغيره ففي ذلك رد على النصارى هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبل وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك منه آيات محكمات المحكم من القرآن هو البيّن المعنى الثابت الحكم والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء قال ابن عباس المحكمات الناسخات والحلال والحرام والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر وهو تمثيل لما قلنا هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظمه فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصار نجران فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح من قال نعم قالوا احتحسبنا إذن فهذا من المتشابه الذي اتبعوا وقيل نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حكيم ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة أي ليفتنوا به الناس وابتغاء تأويله أي يبتغون ان يتاولوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون ان يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق وما يعلم تأويله إلا الله إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن وذم لمن طلب علم ذلك من الناس والراسخون في العلم مبتدا مقطوع مما قبله والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته وقيل إنه معطوف على ما قبله وأن المعنى أنهم يعلمون تأويله وكل القولين مروي عن ابن عباس. والقول الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير وهو أرجح وقال ابن عطية المتشابه نوعان نوع انفرد الله بعلمه ونوع يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون بتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه من عند الله ربنا لا تزغ قلوبنا حكاية على الراسخين ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم والأول أرجح لاتصال الكلام وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين إن الله لا يخلف الميعاد استدلال على البعث ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعاً فهو من كلام الله كدأب في موضع رفع أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون وفي ذلك تهديد والذين من قبلهم عطف على آل فرعون ويعني بهم قوما وحن وعاد وثمود وغيرهم والضمير عائد على آل فرعون بآياتنا البراهين أو الكتاب ستغلبون وتحشرون قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة وقيل لكفار قريش وقرئ بالياء إخبارا عن يهود المدينة وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريضة والنظير وقينقاع وأما قريش ففي بدر وغيرها والأشهر أنها في بني قينقاع لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال فلو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة قد كان لكم آية إلى خطاب للمؤمنين وقيل لليهود وقيل لقريش والأول أرجح أنه لبني قينقاع قاع الذين قيل لهم ستغلبون ففيه تهديد لهم وعبره كما جرى لغيرهم في فئتين التقت فئة المسلمون والمشركون يوم بدر يرونهم مثليهم قرئ ترونهم بالتاء خطابا لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قدر عددهم وقرئ بالياء والفاعل في يرونهم المؤمنون والمفعول به هم المشركون والضمير في مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدم فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من المسلمين فالجواب من وجهين أحدهما أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين لأن الكفار كانوا قريبا من ألف والمؤمنون ثلاثمائة وثلاثة عشر ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعلم المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على ما أخبروا به من قتال الواحد للاثنين من قوله إن تكن منكم مئة صادرة يغلب مئتين وهذا المعنى موافق لقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى ذقي منهم ستمائة وستة وعشرون وذلك قدر عدد المسلمين مرتين وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين والمفعول ضمير المؤمنين وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين والمفعول للمشركين والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين وهم أقل من ذلك وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم رأي العين نصب على المصطرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها والله يؤيد بنصره من يشاء أي إن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثره فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم زين للناس قيل المزين هو الله وقيل الشيطان ولا تعارض بينهما فتزين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا وتزين الشيطان بالوسوسة والخدعة. والقناطير جمع قنطار وهو ألف ومئة أوقية وقيل ألف ومئة نثقال وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقنطرة مبنية من لفظ القناطير وللتأكيد كقولهم ألوف مؤلفة وقيل المضروبة دنانير أو دراهم المسومة الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح وقيل المعلمة في وجوهها شيئان فهي من السمات بمعنى العلامات وقيل المعدة للجهاد ذلك متاع الحياة الدنيا تحقير لها ليزهد فيها الناس قل انبئكم بخير من ذلك تفضيل للاخره على الدنيا ليرغب فيها وتمام الكلام في قوله من ذلكم ثم ابتدا قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك فجنات على هذا مبتدا وخبره الذين اتقوا وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربهم فجنات على هذا خبر مبتلئ مضمر ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث الذين يقولون نعتل للذين اتقوا عذل بالابتداء أو نصب بإضمار فعل الصادقين في الأقوال والأفعال والقانتين العابدين والمطيعين والمستغفرين الاستغفار هو طلب المغفرة قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نستغفر فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل يقال إنه الثلث الأخير وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل معناها إعلامه لعباده بذلك والملائكة وأولو العلم عطف على اسم الله أيهم شهداء بالوحدانية ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته قائما منصوب على الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح بالقسط بالعدل لا إله إلا هو إنما كرر التهليل لوجهين أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها إن الذين بكسر الهمزة لتداء وبفتحها بدل من أنه وهو بدل شيء من شيء لأن التوحيد هو الإسلام ومختلف الذين الآية اخبار انهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما سريع الحساب قد تقدم معناه في البقرة وهو هنا تهديد ولذلك وقع في جواب من يكفر فإن حاجوك أي جادلوك في الدين والضمير لليهود ونصارى نجران أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي وجملتي لله وعبر بالوجه على الجملة ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك فسقطت حجة من خالفه ومن اتبع عطف على في أسلمت ويجوز أن يكون مفعولا معه أأسلمتم تقرير بعد إقامة الحجة عليهم؟ أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا فإنما عليك البلاغ أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك وقيل إن فيها موادعة نسختها آية السيف إن الذين يكفرون الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والكتاب هنا التوراة أو جنس يدعون إلى كتاب الله قال ابن عباس دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد. فقالوا له على أي دين أنت فقال لهم على دين إبراهيم فقالوا إن إبراهيم كان يهوديا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فابوا عليه فنزلت الآية فكتاب الله على هذا التوراة وقيل هو القرآن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه ذلك بأنهم الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء سببية والمعنى أن كفرهم بسبب اعتراضهم وأكاذيبهم والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة فكيف إذا جمعناهم أي كيف يكون حالهم يوم القيامة والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم اللهم منادى والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين ولذلك لا يجتمعان وقال الكوفيون أصله يا الله أمنا بخير فالميم عندهم من أمنا مالك الملك مناذى عند سيبوي وأجاز الزجاج أن يكون صفة لسم الله وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه الأوصاف ليست عيسى وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية بيدك الخير قيل المراد بيدك الخير والشر فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة فكأنه يقول بيدك الخير فأجز حظ منه تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال عبد الله بن مسعود هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة وقال عكرمة هي إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وقيل يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر فالحياة والموت على هذا استعاره وفي ذكر الحي من الميت مطابقة وهي من أدوات البيان وفيه أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس بغير حساب بغير تضييق وقيل بغير محاسبة لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود وقيل كتاب حاطب إلى مشرك قريش فليس من الله في شيء تبرؤ ممن فعل ذلك ووعيد على موالاة القفار وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في ليس من الله قاله ابن عطية إلا أن تتقوا منهم إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم والمراد موالات في الظاهر مع البغضاء في الباطن تقاتا وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين وفاء واو وأبدل منها تاء ولامه ياء أبدل منها ألف وهو منصوب على المصدرية ويجوز ان ينصب على الحال من الضمير في تتقو ويحذركم الله نفس تخويف يوم تجد منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل فيه قدير وقيل المصير وقيل يحذركم وما عملت من سوء مبتدا خبره تود أو معطوف أمدا أي مسافة والله رؤوف ذكر بعد التحذير تانيسا لئلا يفرط الخوف أو لأن التحذير والتنبيه رأها فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران ومعناها على العموم في جميع الناس إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصار نجران أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته وبدأ يذكر آدم ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1800 سنة والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك آل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بال القرابه أو الأتباع وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آل إبراهيم ذريه بدل مما تقدم أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذر لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدمة الذر وغير أوله في النسب وقيل أصل ذريه ذرورة وزنها فعولة ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت ذرويه ثم ادغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصارت زرية إذ قالت العامل فيه محذوف تقديره اذكره وقيل عليم وقال الزجاج العالم فيه معنى اصطفاء امرأة عمران اسمه حنة بن نون وهي أم مريم وعمران هذا هو والد مريم نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسا على خدمة بيتك وهو بيت المقدس محررا أي عتيقا من كل شغل إلا خدمة المسجد فلما وضعتها الآية كانوا لا يحذرون الإناثة بخدمة المساجد فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت والله أعلم بما وضعت قرئا وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما لوضعها وقرئ بضم التاء وإسكان العين وهو على هذا من كلامها وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله فالمعنى ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى الذي وهبت لك وأن يكون من كلامها فالمعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث سميتها مريم إنما قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة فأرادت بذلك التقرب إلى الله ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتانيث وفيه أيضا العجمة وإني أعيذها بك ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان يوم ولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها لقوله وإني اعيذها بك الآية فتقبلها ربها أي رضيها للمسجد مكان الذكر بقبول حسن فيه وجهان أحدهما أن يكون مصطرا على غير المصدر والآخر أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به وأنبتها نباتا حسنا عبارة عن حسن النشاه وكفلها زكريا أي ضمها إلى إنفاقه وحضانته والكافل هو الحاضن وكان زكريا زوج خالتها وقرا كفلها بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله الله كافلها المحراب في اللغة أشرف المجالس وبذلك سمي موضع الإمام ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد وهي المحراب هنا وقيل المحراب موضع العبادة وجد عندها رزقا كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويقال إنها لم ترضع تبيا قط وكان الله يرزقها أن لك هذا إشارة إلى مكان أي كيف ومن أين إن الله يرزق يحتمل أن يكون من كلام مريم أو من كلام الله تعالى هناك إشارة إلى مكان وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد فنادته الملائكة أنث رعاية للجماعة وقرئ بالأرف على التذكير وقيل الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة لقولهم فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسا واحدا يحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية وهو لا ينصرف فإن كان في الإعراب أعجميا ففيه التعريف والعجمة وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد كسائر بني آدم وسيدا السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل وحصورا أي لا يأتي النساء فقيل خلقه الله كذلك وقيل كان يمسك نفسه وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب أنا يكون لي غلام تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امراته ويقال كان له تسع وتسعون سنة ولامرأته ثمان وتسعون سنة فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك فسأله مع علمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة وقيل سأله وهو شاب واجيب وهو شيخ ولذلك استبعده كذلك الله يفعل ما يشاء أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا واسم الله مرفوع بالابتداء أو كذلك خبره فيجب وصله معه وقيل الخبر يفعل الله ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك أو ما كذلك وعلى هذا يوقف على كذلك والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله كذلك أخذ ربك اجعل لي آية أي علامة على حمل المرأة. أي كألا تكلم الناس. أي علامتك الا تقدر على كلام الناس ثلاثة أيام بمنع لسانه عن ذلك. مع إبقاء الكلام بذكر الله ولذلك قال واذكر ربك كثيرا وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما فهو استثناء منقطع بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى وإذ قالت الملائكة اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة والعامل في إذ مضمر اصطفاك اولا حين تقبلت من أمك وطهرك من كل عيب في خلق وخلق ودين واصطفاك على نساء العالمين يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين عاما أو يكون الاصطفاء عاما فيخص من, من نساء العالمين خديجة وفاطمة أو يكون المعنى على نساء زمانها وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق وقيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها أقنطي القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة وقيل طول القيام في الصلاة وهو قول الأكثرين واسجدي واركعي قمرت بالصلاة فذكر القنوط والسجود لكونها من هيئة الصلاة وأركانها ثم قيل لها ارتعي مع الراكعين بمعنى والتقن صلاتك مع المصلين أو في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع أنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود على الركوع، ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنت لديهم احتجاجا على نبوته؟ صلى الله عليه وآله وسلم لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم يلقون أقلامهم أي أزلامهم وهي قدافهم وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها وتدل الآية على جواز القرعة وقد ثبتت أيضا من السنة أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم يختصمون يختلفون في من يكفلها منهم إذ قالت الملائكة إذ بدل من إذ قالت أو من إذ يختصمون والعامل فيه مضمر اسمه أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر المسيح قيل هو مشتق من ساحة الأرض فوزنه مفعل وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل وإنما قال عيسى بن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها اعلاما بأنه يولد من غير والد وجيها نصب على الحال ووجاهته في الدنيا النبوة والتقديم على الناس وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة في المهد في موضع الحال وكهلا عطف عليه والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا آية تدل على براءة أمه مما قدفها به اليهود وتدل على نبوته ويكلمهم أيضا كبيرا ففيه اعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة وأوله 33 سنة وقيل أربعون ويعلمه عطف على يبشرك أو ويكلم الكتاب هنا جنس وقيل الخط باليد والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل ورسولا حال معطوف على ويعلمه إذ التقدير ومعلم للكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا إلى بني إسرائيل أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة أني تقديره بأني أخلق بفتح الهمزة بدل من أني الأولى أو من آية وبكسرها ابتداء كلام فانفخ فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف من كهيئة وانث في المائدة لأنه يعود على الهيئة فيكون طيرا قيل إنه لم يخلق غير الخفاش وقلئ طيرا بياء ساكنة على الجمع وبالالف وهمزة على الإفراد وذكر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية وأبرئ روية أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصاء فيدعو لهم فيبرؤون وأحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلم ويروى أنه أحيا سام بن نوح وأنبئكم كان يقول يا فلان أتلت كذا وادخرت في بيتك كذا. ومصدقا عطف على رسولا أو على موضع بآية من ربكم لأنه في موضع الحال وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير جئتكم بآية من ربكم وجئتكم مصدقا ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيثان والطير فأحل لهم عيسى بعض ذلك إن الله ربي وربكم رد على من نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقول ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم ثم استمر كلامه إلى آخره فلما أحس عيسى أي علم علما ظاهرا علم ما يدرك بالحواس من انصاري طلب للنصرة والأنصار جمع ناصر إلى الله تقديره من يضيف نفسه في نصرة إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق بمحذوف تقديره ذاهبا أو ملتجئا إلى الله الحواريون حواري الرجل صفوته وخاصته ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب اي يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين بما أنزلت يريدون الانجيل والرسول هنا عيسى عليه السلام مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يشهدون على الناس ومكروا الضمير لكفار بني إسرائيل ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله مكر والله خير الماكرين أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق والماكر من البشر فاعل بالباطل إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو ينكر إني متوفيك قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء وقيل رفع حيا ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال وقيل يعني وفات نوم وقيل المعنى قابضك من الارض الى السماء ورافعك الي اي الى السماء ومطهرك اي من سوء جوارهم الذين اتبعوك هم المسلمون وعلوهم على الكفرة بالحجة وبالسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوات أو المعجزات الذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة إن مثل عيسى الآية حجه على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب وذلك أغرب مما استرعدوه فهو أقطع لقولهم خلقه من تراب تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم الحق خبر مبتدا مضمر فمن حاجك فيه أي في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى وكان لهم سيدان يقال لأحدهم السيد والآخر العاقب نبتهل نلفع والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم هذا أصل الابتهال ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا نصار نجران إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخه الله قرادة وخنازير فأبو من الملاعة وأعطوا الجزية قل يا أهل الكتاب خطاب, خطاب لنصار نجران وقيل اليهود سواء أي عدل ونصف ألا نعبد بدل من كلمة أو رفع على تقدير هي ودعاهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان لم تحاجون في إبراهيم قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا فنزلت الآية ردا عليهم لأن ملة اليهود والنصارى إنما وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة ها أنتم ها تنبيه وقيل بدل من همزة الاستفهام وأنتم مبتدا. وهؤلاء خبر وحاججتم استئناف أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر فيما لكم به علم فيما نطقت به التوراة والإنجيل فيما ليس لكم به علم ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوسان ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمن دين اليهود والنصارى وهذا النبي عطف على الذين اتبعوه أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه والذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ود الطائفة هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذ إلى اليهودية وما يضلون إلا أنفسهم أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم وأنتم تشهدون أي تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي لما تلبسون الحق أي تخلطون والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والباطل الكفر به آمنوا بالذي انزل كان قوم من اليهود لعنهم الله اظهروا الإسلام أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم وقال السهيلي إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله متصلا بقوله إن الهدى هدى الله وان يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ويكون إن الهدى اعتراضا بين الكلامين فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع، فموضع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة وعلى الثاني فيقول المعنى ولا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تريع دينكم واكتموا ذلك على من لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام فموضع ان يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقر ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية ان يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عطف على ان يؤتى وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤت أحد مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف ومن أهل الكتاب الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن وذكر القنطار مثالا للكثير فمن أداه أدى ما دونه وذكر الدينار مثالا للقليل فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل ليس علينا زعم بأن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم الكذب هنا قولهم إن الله أحلها عليهم في التوراة أو كذبهم على الإطلاق بلا عليهم سبيل وتباعة في أموال الأمجين. بعهده الضمير يعود على من أو على الله إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعة بن قيس وآخر فأراد خصمه أن يحلف كاذبا وإن, وإن منهم الضمير عائد على أهل الكتاب يلون ألسنتهم أن يحرفون اللفظ أو المعنى لتحسبوه الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلون ألسنتهم وهو الكلام المحرف ما كان لبشر الآية هذا النفي متسلط على ثم يقول للناس والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذين قالوا إنه الله وقيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن اليهود قالوا له يا محمد نريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى فقال معاذ الله ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. ربانيين جمع رباني وهو العالم وقيل الرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره بما كنتم ألباء سببية وما مصطرية تعلمون بالتخفيف تعرفون وقرئ بالتشديد من التعليم ولا يأمركم بالرفع استئناف والفاعل الله أو البشر الملكور وقرئ بالنصب عطف على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على امم الانبياء واللام في قوله لما آتيتكم لام التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف واللام في لتؤمنن جواب القسم وما يحتمل أن تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط وأن تكون موصولة بمعنى الذي اتيناكم لا به النبي والضمير في ولا تنصروننه عائد على الرسول أأقررتم اي اعترفتم اصري عهدي فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أمكم بالتزام هذا العهد وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله بعد ذلك أي من تولى عن الإيمان بعد هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق مرتد متمرد في كفره افغير الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر وله أسلم أي انقاد واستسلم طوعا وكرها مصطر صدر في موضع الحال والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. قل آمنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان وما أنزل علينا تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله قل وفي البقرة بإلى لقوله قولوا لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وإلى حرف غايه وهو موصل الى جميع الأمة ومن يبتغي الايه اذ لجميع الاديان غير الاسلام وقيل نسخت ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الايه كيف سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى أو من كفروا نزلت في الحارث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بالصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث وشهدوا عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا وقيل الواو للحال وقال ابن عطيه عطف على كفر والواو, والواو لا ترتب والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة خالدين فيها الضمير عائد على اللعنة وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت لأن المعنى يقتضيها ثم ازدادوا كفرا قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه وقيل هم الذين ارتدوا لن تقبل توبتهم قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي ليس لهم توبة فتقبل وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام فلن يقبل من أحدهم ملؤه جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة لو تصدق وقيل للعطف على محذوف كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به وقيل نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا اصلا ولو رغبت إلي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي لن تكونوا من الأبرار ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم ولما نزلت قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي بيروحا وإنها صدقة وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إني لأحبه كل الطعام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أبوهم على نفسه وهو لحم الإبلي ونبنها ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وأن الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة على إبراهيم وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على هذه الأشياء وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم بجتهابهم فاتوا بالتوراة تعجيز لليهود وإقامة حجة عليهم وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة فمن افترى أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل صدق الله أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم فاتبعوا ملة إبراهيم الزام لهم أن يسلموا كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم إن أول بيت أي أول مسجد بني في الأرض وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي مسجد بني أول قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت قبله بيوت ببكة قيل هي مكة والباء بدل من الميم وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله مباركا نصب على الحال والعامل فيه على قول علي وضع على أنه حال من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار فيه آيات بينات آيات البيت كثيرة منها الحجر الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين وذلك الأثر باق إلى اليوم ومنها أن الطيور لا تعلوه ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحفر عبد المطلب بعد دسورها وأن ماءها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك مقام إبراهيم قيل إنه بدل من الآيات أو عطف بيان وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا وعلى الأول استئنافا وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم فهو على هذا مبتدا والمقام هو الحجر المذكور وقيل البيت كله وقيل مكة كلها كان آمنا أي آمنا من العذاب فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب فأما في الإسلام فإن الحرام لا يمنع من الحدود ولا من القصاص وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام إلا من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحام لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج وقيل امنا من النار حج البيت بيان لوجوب الحج واخترف هل هو على الفور أو على التراخي وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحج البيت الذي بناه إبراهيم ودع الناس إليه من استطاع بدل من الناس وقيل فاعل بالمصدر وهو حج وقيل شرطون مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلا وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة ومذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب وروي في ذلك حديث ضعيف ومن كفر قيل المعنى من لم يحج وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون وقيل من زعم أن الحج ليس بواجر لما تكفرون توبيخ لليهود لما تصدون توبيخ أيضا وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم سبيل الله هنا الإسلام تبغونها عوجا الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها لعوجات وأنتم تشهدون أي تشهدون أن الإسلام حق ان تطيع فريقا الآية لفظها عام والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم وكيف تكفرون إنكار واستبعاد حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم وقيل لا نسخة إذ لا تعارض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع إذ قد كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع اذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام شف حفرة حرف حفرة وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار ولتقم منكم أمة الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيد وقيل إنها لبيان الجنس وأن المعنى كون أمة وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال كالذين تفرقوهم اليهود والنصارى نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم وورد في الحديث أنه عليه السلام قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن تلك الواحدة قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه يوم تبيض وجود العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم أكفرتم بعد إيمانكم أن يقالوا لهم أكفرتم والخطاب لمن ارتد عن الإسلام وقيل للخوارج وقيل لليهود لأنهم آمنوا بالصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث كنتم خير أمة كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما وقيل كنتم في علم الله وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة وقيل كنتم بمعنى أنتم والخطاب لجميع المؤمنين وقيل للصحابة خاصة لن يضروكم إلا اذى أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه ثم لا ينصرون إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال إلا بحبل من الله الحبل هنا العهد والذمة ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم أمة قائمة أي قائمة بالحق وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبه بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم وهم يسجدون يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة فلن تكفروا لن تحرموا ثوابا مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقه الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة فلا ينتفع به أصحابه فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون وفي الكلام حذف تقديره مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وانما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس تشبيها بالريح إنما هو تشبيه بالزرع الذي أهلكته الريح سر أي برد حرث قوم ظلموا أنفسهم عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم وما ظلمهم الله الضمير للكفار أو المنافقين أو لاصحاب الحرث والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدل على أنه للحاضرين بطانة من دونكم أي أولياء من غيركم فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه أفلا يكتب عنك قال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين لا يألونكم خبالة أي لا يقصرون في إفسادكم والخبال الفساد ودوا ما عمدتم تمنوا مضرتكم وما مصطرية وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناس وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا يؤمنون بقرآنكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على انفاذه والأنامل جمع انمله بضم الميم وفتحها موتوا بغيظكم تقريع وإغاظة وقيل دعاء إن تمسسكم حسنة الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك والسيئة ضدها لا يضركم من الضير بمعنى الضر وإذ غدوت من أهلك نزلت في غزوة أحد وكان غزو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة تبوء المؤمنين تنزلهم وذلك يوم السبت حين حضر القتال وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجال وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس وذلك ضعيف لأنه لم يبوء حينئذ مقاعد للقتال إلا أن يراد أنه بوؤهم بالتدبير حين المشاورة مقاعد مواضعة وهو جمع مقعد طائفتان منكم هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج لما رأوا كثرة المشركين وقلة المؤمنين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفشل الفشل في البدن هو الإعياء والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم والله وليهما مثبتهما وقال جابر بن عبد الله ما وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما ولقد نصركم الله ببدر تذكير بنصر الله يوم بدر لتقوى قلوبهم وأنتم أذلة الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ولم يكن لهم إلا فرس واحد وكان, وكان المشركون ما بين التسعمائة والألف وكان معهم مئة فرس فقتل من المشركين سبعون وأسر منهم سبعون وانهزم سائرهم لعلكم تشكرون متعلق بنصركم أو بالتقو والأول أظهر إذ تقول للمؤمنين كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد فالعامل في إذ على الأول محذوف وعلى الثاني بدل من إذ غدوته ألي يكفيكم تقرير جوابه بلا وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله ويأتوكم من فورهم الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعتهم وقيل المعنى من سفرهم بخمسة آلاف بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم احد فقد شرط في قوله ان تصبروا وتتقوا فلما خالفوا الشر لم تنزل الملائكة مسومين بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء وقيل كانت عمائمهم صفرا وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق وما جعله الضمير عائد على الإنزال أو الإمدال إن معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله ومن نصر ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية بين المعطوفين ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم أو يتوب عليهم معناه يسلمون أضعف المضاعفة كانوا يزيدون كلما حل عاما بعد عام سارعوا بغير واو استئناف وبالواو عطف على ما تقدم إلى مغفرة أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة عرضها قال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط السيار فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول وإنما المعنى سعتها كسعة السماوات والأرض في السراء والضراء في العسر واليسر وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا قد خلت من قبلكم سنن خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم وقيل للكافرين تخويفا لهم فانظروا من نظر العين عند الجمهور وقيل هو بالفكر ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين وأنتم الأعلون اخبار بعلو كلمة الإسلام إن يمسسكم قرح الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر وقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم وذلك تسليه للمؤمنين بالتأسي نداولها تسلية أيضا عما جرى يوم أحد وليعلم متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصابهم يوم أحد يعلم والمعنى ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوموا به الحجة شهداء من قتل من المسلمين يوم أحد وليمحص الله أن يظهر وقيل يميز وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد والمعنى أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم أم حسبتم أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند بوي وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أخذ تمنون الموت خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت وقيل إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله وما محمد إلا رسول المعنى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول كسائر الرسل قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات فتزلزل بعض الناس أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات الله عليه وآله وسلم أو قتل وقد علم أنه لا يقتل ولكن ذكر ذلك لما صرخ صارخ لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم الشاكرين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابتون على دينهم كتابا مؤجلة نصب على المصدر لأن المعنى كتب الموت كتابا وقال ابن عطية نصب على التمييز نؤتيه منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وكأي من نبي قاتل الفعل مسند إلى ضمير النبي ومعه ربيون على هذا في موضع الحال وقيل إنه مسند إلى الربيين فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله فعلى الأول يوقف على قوله قتل ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أخذ إن محمدا قد مات فضرب لهم المثل بنبي قتل ويترجح الثاني بأنه لم يقتل نبي في محاربه ربيون علماء مثل ربانيين وقيل جموع كثيرة فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي وهو لم يكن منهم على إسناد القتل إليهم وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار قال بعض النحاة الاستكان مشتق من السكون ووزنه افتعل مطلت فتحة الكافي فحدث من مطلها ألف وذلك كالإشفاع وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعل وقوله تعالى فما وهن وما بعده تعريض لما صدر من بعض الناس يوم أصل وثبت أقدامنا أي في الحرب ثواب الدنيا النصر ثواب الآخرة الجنة إن تطيع الذين كفروا هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا وقيل مشرك قريش وقيل اليهود الرعب قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب وقيل لما كانوا ببعض الطريق هم بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا والآية تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب ولقد صدقكم الله وعده كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الرمات أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمر به من الثبوت في مكانهم فانقلبت الهزينة على المسلمين إذ تحسونهم تقتلونهم قتلا زريعا يعني في أول الأمر وتنازعتم وقع النزاع بين الرما. فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم وعصيتم خالفتم ما أمرتم به من الثبوت وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك وجواب إذ محذوف تقديره لن منكم من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة معه ليبتريكم لي. معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم فمعناه لقد أبقى عليكم وقيل هو عفو عن الذنب إذ تصعدون العامل في إذ عفى فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا ولا تلوون مبالغة في صفة الانهزام والرسول يدعوكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إلي عباد الله وهو يفرون في أخرىكم في ثقايتكم وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الأخرى هي موقف الأبطال فآثابكم أي جازاكم غما بغم قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم وقيل أثابكم غما متصلا بغم وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام أمنة نعاسا قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد والنعاس في الحرب أمان من الله يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمين لهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون غير الحق معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصرهم وظن الجاهلية بدل وهو على حذف الموصوف تقديره ظن المودة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية هل لنا من الأمر من شيء قالها عبد الله بن أبي بن سلول والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق فيكون قولهم على هذا كفر يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر لو كان لنا من الأمر شيء قاله معشب ابن قشير ويحتمل من المعنى محتمل قول عبد الله بن أبي قل لو كنتم في بيوتكم الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء وليبتلي يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي إن الذين تولوا الآية نزلت في من فر يوم أخذ استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل ببعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزالهم عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفراه لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين لإخوانهم هي أخوة القرابه لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان أكثر المقتولين يوم احد منهم ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة إذا ضربوا في الأرض أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية أو كانوا غزا جمع غاز وزنه فعا بضم الفاء وتشديد العين لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا وهذا قول من لا يؤمن بالقضاء والقدر والأجل المحتوم ويقرض منه مذهب المعتزله في القول بالاجلين ليجعل متعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم فاللام لام الصيروره لبيان العاقبة ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة والله يحي ويميت رد على قولهم واعتقابهم ولئن قتلتم الآلة إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا ولا أو قتلتم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله فبما رحمة ما زائدة للتأكيد لم فضوا أي تفرقوا فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله وشاورهم المشاورة مأمور بها شرعا وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في الأحكام الشرعية وقال ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها وهو من أعلى المقامات لوجهين. أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد يكون واجبا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في الإيمان والظاهر قوله جل جلاله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإن الأمر محمول على الوجود واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب: الأولى ان يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها والثالثة أن يكون العبد مع ربه الميت بين يدي الغاسل وقد اسلم نفسه اليه الكليه فصاحب الدرجه الاولى له حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانيه وصاحب الثانيه له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثه وهذه الدرجات مبنيه على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله وإلهكم الهكم واحد فهي, فهي تقوى قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام أحدها سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البر. والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك فهذا لا يقدم فعله في التوكل لأن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن ويجوز تركه لمن قوي عليه